يا أيها الذين آمنت الله حقوقاته ولا تمتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس انتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منه رجال كثير ويساء وانتقوا الله الذي تساءل الذي والأرحام إن الله كان عليكم رجيم يا أيها الذين آمن اتقوا الله ركولوا قولا سديد يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضالة فإن كل ضلال في الناس نعمة فهذه المجالس نصب الله عز وجل هي جعل خالص في وجه الكريم وأن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم أن نقطع إنه جواد كريم هذه الدورة وهي كما علم لكم ضوابط وقيود في الغيرة هذه قبل أن نرج فيها يبدأ أن أذكر شيئا أولا أن هذه الدور هي تندرج تحت كيف نتعبد إلى الله باسم السميع البصير فإن منهج أهل السنة والجماعة أن الاسم يقتضي سلاسة أمور حتى نؤمن به فكي تؤمن بالاسم وتنهج منهج الصحابة ومنهج أهل العلم حينما يتكلمون في الأسماء والصفات فما هو العمل الذي يبنى إذا كنت, إذا كنت أسألك ما هو اعتقادك في الأسماء والصفات فتقول أن نثبت لله ما أثبته لنفسي، ما أثبته له نبيه من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تعطيل ولا تمثيل ثم لا يكون لهذا الاسم أثر في حياتك العملي إذا هذا فيه نوع نفاق لما تقولون ما لا تفعلون إذن لابد حتى يقابل النفاق الإيمان أن يطابق القول العمل فالإسم حتى نؤمن به لابد من ثلاثة أمور واحد الإيمان بسبوتية الإسم لله عز وجل كسميع مثلا نؤمن بسبوتية الإسم الإيمان الثاني نؤمن بأن هذا الاسم يتضمن صفة السمع ليس معنى أنه اسمه السميع واضح اسم فقط جامد ليس فيه أيما وصف فتقول كما تقول المعتزلة وأهل البدع سميع بلا سمع بصير بلا بصر لآخر فهؤلاء لا شأن لهم فيما نتكلم فيه ولا يعرفون كيف يتعبدون إلى الله بهذه الأسماء وتؤمن بالصفة التي تتضمن ذلك الاسم ثالثا أن تعلم أن هذا الاسم لابد أن يكون له أثر, أثر في حياتك العملية فإذا كنت تؤمن بأنه السمع وتؤمن بأنه يتضمن صفة السمع ثم بعد ذلك تغتاب وتنضي في المحرمات فما هو الأثر الذي ترتب على الإيمان بالاسم؟ إذن لابد أن يكون هناك أثر واضح؟ يرى أثر صفة السمع في حياتك العملية فلا تتكلم إلا بما يرضي لأنك تعلم أنه يسمع فهمت ما معنى؟ التعبد لله بالأسماء فإذا كنت تؤمن أنه بصير فلا تجعل ربك يراك على معصيه لأنه بصير يبقى يرى هذا أثرا في حياتك العملي كذلك الغيلة ونحن أول الناس بأن نتكلم في هذا الضابط إذن المقدمة الأولى أن نعلم أن هذه الدورة إنما هي متضمنة كيف نتعبد لله باسم, باسم السميع فلا تتكلم إلا بما يرضيه لأنك تؤمن أنه يسمع المقدمة الثانية أنه كما قال الله عز وجل وهي أشد آية نزلت على النبي محمد كما قال ابن عباس قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى إذن هناك استقامة وهناك من يتخلف عن استقامة وهناك من يطغى واضح هذا فهناك مثلا من يستقيم وهذا هو المطلوب على المنهج العلمي وعلى منهج السنة وهناك من يتخلف واضح إما بمعصية وإما ببدعة وهناك من يطغى هناك من يطع. لا نريد لا تغيانا ولا تخلف، وإنما نريد الاستقامة. المقدمة الثالثة أن هذه الدورة متضمنة لصفة أهل السنة والجماعة التي ذكرها شيخ الإسلام النثاني في الوسطي أنهم يتحلون بالأخلاق. فلا بد للعلم الشرعي أن يكون له أثر على صاحبه، لأن يكون عليه سمة هذا المنهج وأن يكون عليه سمة الخلق وأن يكون صاحب أخلاق فهذه المقدمات إنما تتضمن هذه الدورة التي أعتبرها هي من جملة حفظ الأعمال لأنك إذا لم تفهم ضوابط الغيبة فإن إبليس إنما يأخذك خطوة الخطوة واضح ويمضي مع الناس على ضربين إما العوام الذين يتكلمون في الناس بغير لجام وإما مع من يسمون أنفسهم بأصحاب المنهج بأنهم يخوضون في الناس بحجة أنني أتكلم في مبتدع هذه الدورة تبين الضوابط والقيود لأن الإسلام بين لنا مصطلحات شرعية وهذه المصطلحات ينبغي أن نمضي عليها لا نتعداها قيد أنمنا فمن احتج بشخص ما يحتج عليه بمنهج السلف الصالح واضح. فعندنا اسم الإسلام الإيمان الإحسان عندنا مصطلح شرعي اسمه مبتدع مصطلح شرعي اسمه فاسق مصطلح شرعي اسمه عاصم مفهوم لا ينبغي هذه الدورة من شيخ الإسلام أسأل الله أن يطيب ثراء وأن يجمعنا به وإياكم في جناته هذه الدورة بمثابة الجام اللسان كي تحافظ على أعمالك وهذه أولى نحن بها كما ذكرتنا فإن من الناس من أخذه إبليس إلى الطغيان فتجاوز الحدود عن المصطلحات الشرعية فأبدلها بمصطلحات هي إلى الغيبة وألبسها الشيطان له لباس الشرع وهذا هو أخطر ما فيها فعندنا كما ذكرت لك مصطلحات شرعية لا لا نتعداها يعني مثلا تجي اليوم فإذا أردت أن تتكلم في مبتدع وصفه وصفه الشرع اسمه مبتدع وهذا كفى به وهذا كفى به والبدعة كسمان بدعة المفسقة تصل للكبيرة وبدعة تخرج العبد من الملة كبدعة خلق القرآن مثلا واضح إذن هذا وصف وصف شرعي فتسأل مثلا عن فلان ما حكمه إما أن يكون وصف عام وإما أن يكون وصف معين فوصف عام من فعل هذه فهو مبتدع أو وصف معين أن فلان هذا بعينه هو مبتدع الكلمة مبتدع ده مصطلح إيه؟ ده وصف شرعي هذا وصف شرعي إن الله حجز أو حجر التوبة عن كل مبتدع كلمة مبتدع دي كلمة خرجت من مين من فيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام يبقى ده مصطلح إيه مصطلح شرعي يبقى حكمه في الشرع أنه أنه مبتدع لا يزاد على ذلك بمصطلحات تأتي من عندك يزينها الشيطان لك أنها من دين الله تنقص من أجلك يوم القيامة وتجعله يحاكمك فتنتقل من المصطلح الشرعي بالغلو ولا تطرع إلى مصطلحات هي إلى الغيبة مثلا, مثلاً. شوف الـ الـ الـ الإمام أحمد لما جاء له قيل أن كل لفلان مبتدع قال فليقال مبتدع ولا تزد إلا إذا زاد يعني مبتدع مضل يعني يضل غيره واضح لأنه ممكن يكون إنسان مبتدع ولكن بدعته قاصرة على نفسه لكن مبتدع مضل لأنه يضل غيره واضح الكلام إذن هذا مصطلح في نفسه صحيح واضح اثنين هذا المصطلح هذا العب إنما يعمله فهم الكلام؟ ويكون جماعة الإخوان هذه جماعة مبتدعة بلا خلاف وبدعتهم بدعة ظاهرة بدعة ظاهرة ليست بدعة ليست بدعة خفية واضح كلام؟ فلو جئت تسألني ما حكم هؤلاء أقول هؤلاء هم مبتذعة من الثنتي والسبعين فرقة ممن ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام ده وصف شرعي ولا لا؟ ده وصف شرعي حكمهم الشرعي ولا لا؟ حكمهم الشرعي القائم على الكتاب والسنة يأبى من يأبى يرضى من يرضى أن تتكلم في حكم شرعي صحيح؟ أما مثلا ما تقول في هؤلاء أقول هؤلاء شوية خرفان فالسؤال هذا مصطلح شرعي؟ الجواب؟ اثنين اثنين هل يفيد هل يفيد في الحكم الشرعي شيء؟ ثلاثة هل هي غيبة؟ الجواب الجواب نعم هل هي غيبة؟ الجواب لكن لو ذكرتهم أنا بأنهم مبتدع ضلون مضلون كي أحذرك أنت أن تسلك مسلكهم أو تلج في جماعتهم يبقى ده اسمه إيه؟ تحذير ونصيحة واضح الكلام هذا أما أن أزيد على ما لم يرد عندي بمصطلح شرعي هذا ما يجوز قال شيخ الإسلام فأهل السنة يتكلمون بعلم وعدل ما سمعت قط شيخ الإسلام ابن تيمية مع رده على جميع أهل البدع الرازي أفرد ابن تيمية له ردود كثيرة وكان يسميه بالجهمي بالجهمي وقال قد صنف كتب في السحر والشرك في السحر و... ويجي يقول لي يجي مثلا يرد عرف تلبيس الجهمية وقال هذا الجهمي وصف شرعي وصف شرعي وقال هذا المبتدع وقال هذا الضال المضل وصف شرعي ولا لا وصف شرعي مفهوم اذا فاستقم كما امرت كي لا ينال الشيطان منك شيء لذلك لك يقول لك يتكلمون بعلم وعدل بعلم فلا تزد عليهم ما لم يزيدوا قال القرافي فإذا كان مبتدع فلا تزد أنه يشرب خمره وهم يشربها وانت عايز مزل ايه تنفر الناس منه تقول لك ده ده شرب خمر ده ده زاني ده, ده داعر قل هذا الكلام في نزال سيئاتك انت ويأخذها منك يوم القيام حسنات فوقعت في الظلم والبغي والعدوان وما كان عليك من ذلك فاستقل كما أمرت ومن ولا تطغو من يمضي في مثل هذا ويظن أن هذا من منهج السلف هذا ما يدري منهج السلف وإن احتج علينا بأقوام فيقال بأن منهج السلف حج على الناس وليس الناس حج عليه إنما علينا بالمصطلحات الشرعية لا نتجاوزها هذا هو المراد من هذا الكلام وما أجد أفضل من كلام شيخ الإسلام يجل لنا هذه المسألة لأننا من أحوج الناس إلى أن نفقها ونفهمها فإن الشيطان إذا لم يستطع أن يأخذك إلى الخلف جعلك تطغى عن المستقيم واضح كلام قال شيخ الإسلام رحمه الله الحمد لله رب العالمين أولاً أصل الكلام في هذا أن يعلم أن الغيبة هي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. قبلك من كلمة أصل الكلام وقلت لك مليون مرة شيخ الإسلام إيه؟ بيتحسب بالكلمة. صح الكلام؟ أصل الكلام معنى ذلك أن الأصل في كلام الناس الإباحة ولا المنع. ها؟ المنع. الأصل المنع. عن الخوض في الناس لكن بتخرج عن الأصل اللي هو المنع لبابة شرعه ما تقول فلان مبتدع ولما تقول فلان كذا بحكم ما جاهز الجواب هذا عند ربك أمام ربك يوم ملقي لأنه سيسألك لماذا كنت على فلان مبتدع يبقى تجاهز الأدلة التي عندك أن فلان مبتدع يا رب لواحد واثنين وثلاثة وعشرة جهز لكل سؤال جواب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحضاره ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحد ولا يظلم ربك أحد يبقى حينما تحكم اعلم من الأصل المنع الأصل إيه المنع هتخرج عن الاصل ده بحكم ما ان فلان من اهل السن او فلان من اهل البدعة جاهز الأدلة دي امام ربك لانه سائلك ولا تكلم بهوى نفس لانك تريد ان ترد الاخرين فتهلك نفسك ولا تظنن ان حينما تزداد وتطغى فيسني عليك الجهلة بأنك على منهج السلف، اعلم أنك جاهل وهم جهلة. ليس هذا منهج السلف، وإنما الأصل قال النبي محمد. وشوف سو ذبئي. قال اعلموا في آخر خطبة في عرفة أن دماءكم، ها، وأموالكم، ها، وأعراضكم حرام عليكم. يبقى الأصل في الدماء. المنع، الأصل في أموال الناس، الأصل في الكلام في الناس يبقى الأصل في اللي في جيب محمد ده مباحلية، الأصل في المنع ولا يخرج من جيبه الجناء إلا بدليل صح الكلام كده؟ عشان مثلا في الزكاة بعض الناس يقول لك مصلحة الفقراء، مصلحة الفقراء، مش حاجة اسمها مصلحة الأصل هنا إيه؟ الشرع الشرع حكم بحكم أن يخرج الجنيه ده في الوقت ده في المكان ده للأصناف دول سمع وطاع واضح المسألة كده يبقى الأصل في أموال الناس الحرمة في دماء الناس الحرمة. في الكلام في الناس الحرمة فهين؟ عشان ما تضيعش كل اللي أنت بتعمل وإذا تكلمت بعد ذلك علم أنك تتكلم بعلم وبعقل فهمت الأصل في المسألة؟ مش الأصل الإباحة يا أخي افهم إني حريص عليك ليس الأصل في أعراض الناس الإباحة الأصل كف اللسان والأصل أن تنشغل بحالك فتخرج عن هذا الأصل لعارض شرعي تبتغي النصيح وتبتغي البيان وتبتغي الأجر من الله لا تبتغي من ذلك أنهم يقولوا عنك ويسنوا عليك ويكتروا عليك اللايكات لا، افهم هذه المسألة من أخطر ما يكون ليه؟ قلت لك هذه المسابة حفظ العمل لأنك إنسان بيعمل وبيشتغل وبيكسب مليارات وفي الآخر بيحطها ويحط عليها جهاز يولع فيها هذه بمثابت ذاك ولو أن إنسان مسك عشرة جنيه وولع فيها قدام الناس يولع عليه مجنون فكيف أنت تحرك عملك بالغيبة في كلام الناس في أعراض الناس يبقى دا الأصل افهم الأصل دا يبقى الأصل أنك إيه أيها دكتور نخيطه عايز تخيط صح كده ذكر الأصل أنك تقفله إقفل ده. ما يخرجش إلا ابنية حسنة تبتغي بها الأجر من الله واضح قال الأصل الكلام في هذا أن يعلم أن الغيبة هي كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لما سئل عن الغيبة فقال هي ذكرك أخاك بما يكره قيل يا رسول الله رأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهدته أي كذبت عليه أي كذبت عليه قال بينا صلى الله عليه وسلم الفرق بين الغيبة والبهتان يبقى الغيبة ذكرك أخاك بما يكره ذكرك أخاك بما يكره يعني أنك تريد ذكره بما يكره بمجرد الذكر بمجرد الزك أما أنك تذكره بما فيه من بدعة بغرض النصيحة فهذا واجب في الشرع يبقى فهمت الفارق بين الغيبة المزمومة وبأن الممدوح الفارق بينهم الايه النصيحة والتحذير والقلب هذا يعلمه إنما نيتك لله نصيحة للمسلمين واضح كلام لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال المستشار مؤتما قال في رسول الله خطباني أبو الجهم قال لا يبعصها عن عاتقة قال خطباني معاوية قال فقير لا مال له طيب لا يبعصه عن عاتقة يكره ولا لا لكن قالها النبي نصيحة لفاطمة بنت قيس واحد جاي بيقول لك أنا عايز أخطب ببنت الفلانية إيه رأيك فيها بتقول له البنت دي والله أنا شفتها واحد اثنين وثلاثة إنت ما تقول ده هي تكره هذا الكلام ولا لا ستكره لكن أنت قلتها لمجرد الذكر واضح ولا لأنك رأيت فتحذر خاطب لك بها أجر لك بها لك بها أجر واضح الكلام هذا قال وأن الكذب عليه بهتان العظيم خد بالك ابن ثيمية بدأ البحث بإيه؟ بالأصل ده قال كما قال سبحانه ولولا إذ سمعتموه كلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم وقال تعالى ولا يأتين ببهتان يفترين وبين أيديهن وأرجلهن وفي الحديث أن اليهود قوم بهت فالكذب على الشخص حرام كله سواء كان الرجل مسلما أو كافرا برا أو فاجرا لكن الافتراء على المؤمن أشد بل الكذب كله حرام يبقى ده عمل كافر إيه؟ حرام رجل كافر كافر لا يشرب الخمر تقول ده ده خمرجي وطع مخدرات و... وهو لا يفعل ذلك وأنت تعلم حكمه هذا ما يجوز فمن رألك فيه في مسلم واضح ثانيا لذلك شوف الكلمة إذ تلقونه تلقونه بألسنتكم فممكن أن تتلقى كلام أنت لا تعرفه تتلقى مجرد تلقي ما تقول في فلان والله فلان ده مبتدع وظل مضل من أين حرفت ذلك والله بيقولوا إذ تلقوا وتقولون ده منهج علمي بأفواهكم ما ليس لكم به علم السياق ده سياق مدحي ولا زم يبقى الأصل أنك إذا قلت أن تقول بعلم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم عظيم كبير من الكبائر ثانيا والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق فرق بين الاغتياب وبين البهتان وأخبر أن المخبر بما يكره أخوه المؤمن عنه إذا كان صادقا فهو, فهو المغتاب وفي قوله صلى الله عليه وسلم ذكرك آخرك بما يكره موافقة لقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه فجعل جهة التحرين كونه أخا أخوة الإيمان ولذلك تغلظت الغيبة بحسب حال المؤمن، فكلما كان أعظم إيماناً كان اغتيابه كان اغتيابه أشد. إذ حينما تريد أن تتكلم واحد الأصل المنع اثنين إن تكلمت لا يكن كلامك مع أنه فيه لا يكن كلامك إنما مجرد ذكر كلام. عاديم بن بسموه اين بنت سامر عاديم مع بعض لكن إن تكلمت إنما تتكلم به بعلم وبنية صادقة كلمة النية الصادقة دي بقى ابن تايمية هيتكلم فيها كلام جميل قول قال ومن جنس الغيبة الهمز واللمزة فإنك لاهما فيه عيب الناس والطعن عليهم كما في الغيبة. لكن الهمزة هو الطعن بشدة وعنف. بخلاف اللمز، فإنه قد يخلو من الشدة والعنف. كما قال تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات أي عيبك؟ ويطعن عليك وقال تعالى ولا تلمزوا انفسكم أي لا يلمز بعضكم بعض وقال هماز مشاء بنميم وقال ويل لكل همزه لمز يبقى ده الاصل الثاني ويل واذا قرنت المعصيه بويل علم انها كبيره ويقول لكل همزة لمزة طعن وعيب أو طعن وعيب بشدة ده لغرض الطعن ولغرض العيب لأنك قد تطعن في مبتدع ما هو قولك هذا مبتدع أو هذا ضال أو هذا مضل تحذيرا ونصحا وبيانا تجهز هذا الجواب بعلم عند ربك يوم هذا واجب شرعي لكن تذكر لمجرد التفكك لمجرد أن تضحك أو تضحك من معك من الجالسين أو من على موقعك هذا ما يجوز يبقى ترجع لهذا الأصل يبقى افهم احنا أحوج الناس لهذا الكلام مش العوام ثالثا إذا تبين هذا فنقول ذكر الناس بما يكرهون هو في الأصل على وجهين يبقى خبالك بقى ابن تهمية بدأ بإيه بدأ بالأصل اللي هو إيه المنع اثنين بين لك الأصل إن دي كبيرة من الكبائر معنى ذلك إنك الأصل إنك تكف لسانك عن الكلام بعد كده الإبان ذكر الناس بما يكرهون هو في الأصل على وجهين أحدهما ذكر النوع والثاني ذكر الشخص المعين الحي أو الميت يبقى ذكر النوع أو ذكر الإيه؟ أو ذكر المعين أما الأول اللي هو النوع فكل صنف زمه الله ورسوله يجب زمه قال وليس ذلك من الغيبا كما أن كل صنف مدحه الله ورسوله يجب مدحه وما لعنه الله ورسوله لعناه كما أن من صلى عليه وملائكته يصلى عليه يبقى هنا في وصف عام وصف إيه وصف خاص فأقول مثلا كل من فعل هذه البدعة هو مبتدع كل من قال كذا فهو مشرك واضح كلام يبقى هذا ذم ايه عام هناك ذم معين اي لمن وقع في في هذا وبيين له واصر على واصر على ذلك وانت عندك الادله الشرعية البينه على الحكم بذلك لذلك الذي عليه جماهير المحدثين كما ذكر ابن الصلاح وهو مذهب البخاري ومسلم أئمة الحديث على أن الجرح لا يقبل إلا إذا كان مبينا مفسر السبب وإلا فالجرح مجرد فهذا يستطيع كل أحد أن يقول ولذا, ولذا طعن الزهلي محمد بن يحي الزهلي في, في البخاري أبو حاتم في البخاري والاثنين دول يعني مش اثنين قاعدين في قاعدين كده في مسجد على جنب دائما محمد بن حزهلي شيخ البخاري شيخ البخاري محمد بن حزهلي أبو حاتم الرازي حسبك به فلم يقبل الإمام مسلم وأهل العلم طعنهم فيه لأنه لم يكن مبينا السبب ودافع عنه ابن القيم ودفع عن البخاري ابن القيم وشيخ الاسلام الثاني عن البخاري وبين أن هذا الكلام غير صحيح البخاري يجي بعض العلمانين يقولوا عندكم في البخاري رجال ضعفاء ضعفهم واحد اثنين وثلاث ما جوابك الجواب أن البخاري يحتج بهم لأنه لم يقبل الجرح فيهم لأنه غير مبين السبب وإن الجواب على ذلك لماذا, لماذا يحتج؟ البخاري برجال قبع عفوا بعض العلماء قال ابن حجر في مقدمة هدي ساري فتح الباري قال فإن البخاري لم يقبل الجرح فيهم لأنه غير مبين السبب فحتى يقبل لابد أن يكون مبين السبب أن فلان مبتدع ليه هو مبتدع فلان بامل ليه هو كده هذا يقبل لابد أن يكون مبينا وما كان الله ليضل قوما بعد إذهدهم حتى حتى يبين فليكن عندك أمام ربك يوم القيامة جواب لماذا قلت عنه مبتدع إخراج الرجل من السنة إلى البدعة شديد كما أن إدخال الرجل من البدعة إلى السنة شديد الكلام عند أهل السنة بحساب يا ناس وبعلم وعطل وبعلم وعطل ولا يجرم أنكم شناءان قوم على أن لا تعديلوا. تعرف يعني إيه شناءان؟ أشد البغض مع إن عندي هذا أبغضه أبغضه أشد البغض لكن أمرت أن أعدل فيه فلا أزيد عليه شيئا هو لا يفعل وضح الثاني الأصل الآن فالله تعالى زم الكافر والفاجر والفاسق والظالم والغاوي والضال والحاسد والبخيل خد بالك مش دي أوصف ما دي أوصف صحي الكلام؟ لكن أوصف ايه؟ هذه أوصف عامة لكل من يقع في هذا الفعل والساحر وأكل الربا وموكله والسارق والزاني والمختال والفخور والمتكبر الجبار وأمثال هؤلاء كما حمد المؤمن التقي والصادق والبار والعادل والمهتدي والراشد والكريم والمتصدق والرحيم وأمثال هؤلاء ولعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه والمحلل والمحلل له ولعن من عمل عمل قوم لوط ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا ولعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وساقيها وشاربها وآكل سمنها ولعن الله اليهود والنصارى حيث حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها وأكلوا أسمانها ولعن الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات من بعد ما بينه للناس وذكر لعنة الظالمين والله هو وملائكته يصلون على النبي ويصلون على الذين آمنوا والصابر المسترجع عليه صلاة من ربه ورحمة أولئك عليهم صلوات والله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير ويستغفر له كل شيء حتى الحيتان والطيور وأمر الله نبيه أن يستغفر لذنبه وللمؤمنين والمؤمنات يبقى في هذا الباب الثالث يبين أن هناك وصف عام للذنب ووصف عاملي للمدح فلا تمدح أحد بغير علم وتدخله السنة بغير علم ولا تذم أحد وتخرجه من السنة بغير علم وإلا فكل الله أعلم رابعا فإذا كان المقصود الأمر بالخير والترغيب فيه والنهي عن الشر والتحذير منه فلا بد من ذكر ذلك. خد بالك من أول كين يقول يقولي إذا كان ال المقصود أينيتك قصدك؟ قال ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه أن أحدا فعل ما ينهى عنه يقول ما بل رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط وقال وما بال رجال يقول أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفتر ويقول الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام ويقول الآخر لا تزوج النساء والآخر لا أأكل اللحم لكني أصوم وأفتر وأقوم وأنام وأتزوج النساء وأأكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس, فليس مني قال خامسا يبقى هذا هو البند الرابع هذا الأصل الرابع اللي هو القصد وده هيفصل فيه وليس لأحد أن يعلق الحمد والزمد اسمع بقى الجملة اللي جاي دي في غاية الأهمية وليس لأحد أن يعلق الحمد والزمد والحب والبغض والموالات والمعاداة والصلاة واللعن بغير الأسماء التي علق الله بها ذلك شفت الكلام بها؟ بغير إيه؟ بغير الأسماء يبقى هنا لابد للمصطلح أن يكون شرعي ثم قال مثل أسماء القبائل والمدائن والمذاهب والطرق المضاف إلى الأئمة والمشايخ ونحو ذلك مما يراد به التعريف كما قال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وقال تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً إب هذا مصطلح شرعي وقد قال إن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليس لي بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين وقال ألا إن أولياء المتقون حيث كانوا ومن كانوا يبقى اسم الوليدة مصطلح شرعي فينبغي أن تفهموا على مراده الشرع الذين أمنوا وكانوا يتقون وقال إن الله أذهب عنكم عبية الجاهلي وفخرها بالأباء الناس رجلان مؤمن تقي وفاجر شقي يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هنا مؤمن وتقي وذكر فاجر وشقي واضح الكلام إذا ممكن يسأل عن واحد يضل الناس وما أكثر المضلين فيقال ما يقال في فلان فلان هذا فاجر شقي وإنما الشقي هنا اسمان إنما شقي في الدنيا لأنه يشقى بالبعد عن المنهج وإما الشقي في الآخرة أي في النار وهذه لا شأن لك بها وضح هذه لا شأن لك لا شأن لك بها لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من هناك من يكون من يكون فاجرا صحيح إذن جاهز الجواب أمام ربك حينما تقول هذه هذه الكلمة عن أحد وإنما تبتغي بها التحذير والنصيحة والبيان مفهوم قال الناس من آدم وآدم تراب وقال إنه لا فضل لعربيين على عجمين ولا لعجمين على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى فذكر الأزمان والعدل بأسماء الإيثار والولاء والبلد والانتساب إلى عالم أو شيخ إنما يقصد به التعريف به ليتميز عن ليتميز عن غيره لذلك حينما يقال لك أنت من أهل السنة الجواب نعم من أهل السنة نسبة تميز نسبة إيه تمييز وضح سادسا فأما الحمد والزم والحب والبغض والموالاة والمعاده فإنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه وسلطانه كتابه قال ابن عباس السلطان في القرآن والسنة هو الحجة صحيح؟ وهذه مسألة خاصة بالقلب لا تمدحن أحد لأنه موافق هواك لأنك مسؤول أمام ربك ولا تزمن أحد أو تسبه لأنه يخالف هواك لأنك مسؤول أمام ربك وإنما الحب والبغض والموالات والمعادات إنما تكون كلها لله فمن وافق هذا المنهج فهو أخي وأحبه وأوليه هذا واجب صحيح فإذا خالف هذا المنهج فهو بغيض واضح الكلام ويجب علي معاداته إلى أن يرجع إلى طريق الله عز وجل أنت هنا حبك وبغضك وموالاتك ومعاداتك بميزان بميزان كفتيه هو شرع ليس كفتيه هو حبك وبغضك وهواك يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا, ولا تنتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله قال هنا شيخ الإسلام فمن كان مؤمنا وجبت موالاته من أي صنف كان ومن كان ومن كان كافرا وجبت معاداته من أي صنف كان قال الله تعالى أوجبت هنا لإيه؟ المعادة القره البغض ليس الحب والموالاة ليس الله سلامه والعافية فإذا كان العبد مشركا كافرا بالله تعالى فهذا لا يكون يكونن في قلبي شيئا من حب له إذ كيف أحبه يسب رب العالمين واضح هذا إذ كيف يكون في قلبي موالاة له وهو يسب رب رب العالمين كيف هذا لا يكون أبدا؟ ولا يقبل أبدا مفهوم لذلك دائما دائما دائما قبل أن تحذر الناس من بدعة تسمى بشم النسين أو تحذر الناس من عيد مش عارف القيامة قبل أن تحذرهم عرفهم ما معناها أولا انت عارف المسلمين المسلم مهما كان إلا أن تنتكس الفطرة ممكن يتبع أشياء مصطلحات لأن بيروا أكثر الناس عوام بيتبعوا فيها لكن لو عرفته التصور وصورت له المسألة التصور ده ينفر ينفر لذلك الحكم على شيء فرع عن عن تصوره عشان تحكم على شيء لازم تتصوره الأول مفهوم الكلام يعني اللي جاعف الجمعة الحزينة سبت النور اللي لاحعيد العيد القيامة شو من نسي تجد تعرف لو لم أن المسلمين كثير منهم بيخرجوا ويأكلوا ويشربوا وكل شيء تحس بأي حجم العين دي لأن أكثر المسلمين بيصنعوا بيصنعوا الأشياء دي فهم لكن تعرفوا إيه معناها أولا يعني إيه الجمعة الحزينة عارف عارف يعني الجمعة الحزينة ها تعرفش لكن أنت تيمكره وخلاص انت متعرفش عن يوم الحزينة لكن العامي ما يفهم لذلك صور له المسألة وهو من هنا التصور ده دليل على التنفير الدليل على التنفير ايه الجمعة الحزينة؟, الجمعة الحزينة ايه الجمعة الحزينة الجمعة الحزينة دي على ان يسوع صلب خلاص صلب يوم الجمعة بعد العصر مفهوم الكلام دي رواية هو في رؤية تانية قال في رؤية تانية قولان مفهوم في كتاب الوقاء وقالا ذكر الكلام ده في الجواب الصحيح في كتاب الوقاء على إن نصله بيوم الأربعة أنت هو صور الجمعة ولا الأربعة ما تدخلش في دي مش مهم مفهوم <تصفيق> لأنه لو كان من عند غير الله اللي وجده فيه اختلمه مش معقولة يتصل بمرضين فإنهم هي الجمعة الأربعة فاهم؟ لكن المشهور من مذهبه يعني المشهور ان اتصال بيوم الجمعة بعد بعد بعد برضو سيبك من الكصة دي لان اصلا ما كانش في حد من اصحابه كان موجودين عشان يقولوا ان اتصال بيوم الجمعة رادي العاصر مش حد كان من اصحابه موجودين ابدا لان لو كانوا موجودين اصلا كانت عمل فيهم ايه؟ ما تفهم بقى ولو كانوا موجودين ما كانوا يقتلوهم برضو فانتو اجبتوا الكلام ده منين؟ مش دي الكسة برضو لكن ايه في ايه ان خلاص الجمعة الحزين انه هو صلب ايه بعد العصر خلاص كلام كده لما تصلب بعد العصر انزلوه في قبره خلاص مش كسة برضو مش هنخش في الكسة دي بعد كده ايه يوم السبت نزل الى الجحيم ده عذي قادل النصارى اتبحلقشن حتى قادل النصارى اعتقد الأرسيزوكس الموجودين نزل إلى الجحيم مفهوم؟ إلى النار نزل النار فأخرج منها الناس فأخرجهم من الظلمات وناس الذين دخلوا النار بسبب معصية مين؟ شانا ذكرت لكم معتقد النصر بسبب معصية آدم دخلوا ناس النار ما هو اللي بيموت اللي موت دخل النار فهو يفتكهم من النار واضح الكلام كده؟ برضو مش هنتكلم في دي لأن مثلا واحد يعصي طب بيخش النار ليه؟ مفهوم الكلام كده؟ فدخل إلى الجحيم فأخذ الناس من النار معنى أنه أخذهم من ظلمات الجحيم إلى سبت النور فهمت أنت النور كده؟ خلاص؟ الأحد به عيد القيامة لأنه قام من بين الأموات فجلس عن يمين الرب فهمت أنت مسألة كده؟ انا اش بقول لك الكلام ده كلام هاوي لا ده ندرس معتقد النصارى أحسن من القصاويص اللي عندهم دراست المارونية والكاثوليك والبروتستانس والأرثيزوكس فهمت انت مسألة كده قاعد عن يمين الرب ما هو لو كانت ثلاثة في واحد أنهي مين أنا إيه. ما يعني ايه عديها مفهوم الكلام كده عديها فقام من الأموات قام من ايه؟ لأنه بيعتقدوا أن اللي يقول أن يسوع لم يموت كاثر كاثر تكفر مفهوم؟ فقام من الأموات أنت بقى بتسأل بقى أنت واحد بقى بتشغل دماغك طب هو مين اللي صحاه؟ يقول لك هو اللي صحي يبقى هو صح نفسه طب ما هو كان ميت يبقى معنى أنه كان ميت وصحي نفسه بقى كان صح طب وهي صحي نفسه زي هو ميت فهمت المسألة؟ ما هو إرادة الرب ما هو فين الإرادة وهو ميت فهمت المسألة كده؟ يقول لك طب لو حد غيره صحاء يبقى هو ما يستعش بقى لها لأنه كان ميت واضح لتنسألة كده؟ افهم بقى كصة بعيدة عن الكلام ده كله الرغي ده الشاهد ايه؟ قام من الأموال فسمى حد لايه؟ سم عيد لايه؟ القيام عشان كده خلاص كده؟ شام النزين بقى لما قام من الأموات ثم يحد عيد القيامة خلاص فرجع إلى فرجع إلى أصحابه مفهوم فرجع إلى أصحابه وكان معه سمك عشان كده لإيه من النزين عشان كده السمك والفسيق والكلام مفهوم من الآخرة كصة طويلة كده الشاهد إيه كنا من يقولين أيها التنفير التنفير واضح كده فلازم تصور المسألة أولا لأن كتير من الناس ما من يعرفوش ما يعرفش هو خلاص هو رايح معنا رايحين وخلاص لكن ينبغي إيه؟ أن الحكم على الشيء فرعا عن عن تصور إذا نرجع إلى بحثنا إنما يكون غرض كونة أن تنفر من هذا الإيه؟ من هذا الشخص المعين ليبتعد الناس عنه لأنه يريد إضلاله قال يبقى فهمت هنا مسألة المولاء والمعادة والحب والبغض أرحمك الله ثم قال ومن كان كافرا وجبت معادته من أي صنف كان قال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حسب الله هم الغالبون وقال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يبقى المؤمن يوالي اخوه يوالي اخوه المؤمن والموالاه هي المحبه والمحبه والنصره وقال تعالى لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء يبقى عدو الله لا يتخذ لا يتخذ وليا قال أفتتخذونه عن إبليس وزريته أولياء من دون وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر دون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه يبقى هنا يؤخذ منها أن حبك وبغضك لأن خد بالك كلامك هو ابن تيمين يريد إيه من التأصيل السادس ده إن الكلام الخارج من اللسان إنما هو تابع لما في القلب الجارحة تابعة لما في القلب ولا تعرف أنه في لحن القول فلو أنك تبغض فلاناً في القلب فلا بد وأن يظهر ذلك على فلاتات اللسان لازم ولو أنك تحب فلانا لا بد وأن يظهر ذلك على فلاتات اللسان لازم بل ويظهر على بشرتك وجوارحك لازم النتامية في التأصيل السادس ده أراد أن يبين إن كلامك الخارج لازم يكون تابع لأمر القلب وأمر القلب لابد أن يكون تابع للشرع، فحبك وبغضك وموالاتك ومعاداتك إنما تابع للإيه للشرع لا تتكلم لمجرد أنك تحب أو تبغض، هذا فعل السفهاء، هذا فعل السفيه، وإنما تحب فلان أحبه أحب لما لشدة محبتي لشدة تعبده واتباعه لسنة نبيه. يبقى شوف أنا محبتي تابعة لإيه ها تابعة للمنهج واضح الكلام وبغضي تابع له كذلك يبقى ثلاث مراحلهم ملتصقين ببعض اللسان تابع لما في القلب والذي في القلب إما أن يكون تابع للهوى أفرأيت من اتخذ إله وهوى وإما أن يكون تابع للوحي صحيح؟ قال سابعاً ومن كان فيه إيمان وفيه فجور هنا ابن بذميه بقى يريد أن يبين الفارق بين منهج السنة ومنهج الخوارج بين منهج السنة ومنهج الخوارج لكن هنا في مسألة دقيقة جدا فهمها قال ومن كان فيه إيمان وفيه فجور أعطي من الموالات بحسب إيمانه ومن البغض بحسب فجوره ولا يخرج من الإيمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي رجل يصلي فيكون منك عندك من الموالات له بقدر الإيمان وبيفعل معصية تبغضه أيضا من هذه من هذه الجهة لأن به معصية وبه طاعة والإيمان يزيد و والإيمان يزيد وينقص واضح كلام هذا لكن افهم المسألة دي ابن تايمية أراد أن يبينها لما طيب لو أن إنسان اتبع بدعة ما اتبع بدعة مفسقة إذن عنده إيمان ولا لا عنده إيمان إيمانه الذي عنده واضح يكون مانعا من تكفيره وليس مانعا من تبديعه افهم ليه لأن بعض الناس يقول لك ما هو في طاع مش في إيمان وفيه معصية اي نعم خلص اذا هنا ايه فيه طاعة وفيه معصية فكيف تحكم عليه به بالبضعة المطلقة طاعته وإيمانه الذي فيه ليس مانعا من تبديعه واضح وإنما مانعا من من تكفيره واضح الفرق من هذه وذلك فالبنثينية لما يتكلم في هذه المسألة بياخذها الحزبيون بياخذها ليه الحزبيون ولا يفهمون الفارق من ابن تيمية حينما يريد أن يبين الفارق بين هذه وذاك فالإيمان الذي عند المبتدع إنما إيمان فيه مانعا من من تكفير وليس مانعا من من تبديع لأن بدعته مفسقة فأنا أسقط عليه أحكام البدعة فأقول فلان المبتدع تحذيرا ونصحا مصطلح شرعي لا أزيد على ذلك مفهوم الكلام هذا؟ يبقى هذا مصطلح شرع الأحكم عليه به وما يبنى عليه من الأحكام من هجره وإلى آخره وتحذير الناس منه وإن كنت أنا لا لا أكفره يبقى شفت أنت تتكلمت بعلم وبعدل بعلم وبعد أنت عارف أما كانوا بيكرهوا شيخ الإسلامية المتنمية أما بيكرهوه يكفروا أنت عارف الخوارج لو شوفوا منك حاجة يكرهوا يكفروا وان كفروني يا كوتش النظام تمام وان كفروني فهو لجهلهم ولا اكفرهم لانهم عندي جهل شو معنى بكفروا لكنه يتكلم بعلم وعدل مش معنى انه المبتدع يستفزك واضح وانت تستفز طب كده طب انت كافر بقى لا مش كده خالص طب روح يا مبتدع يا ضال يا مضل مش كده برضو لأنك تعطيه الحكم الذي بني عليه الكتاب والسنة فلا تستفز ولا يستفزنك الذين لا يوكنون وإذا أردت أن تعرف أنك لا تستفز لأنك تمضي خلف الأحكام الشوعية ولا تتكلم بمجرد هواك ومرادك فاستكلم بعلم وعدل يعني مثلا لما كان حصل من جماعة من جماعة الإخوان وآوى إلى آخر فالسؤال ما حكمهم هم جماعة مبتدعة واضح الكلام كده هذا في الجملة مبتدعة لكن ممكن واحد يعمل يقول لي مثلا إخواني بيروح عند الضريح يبقى فعل شرك لكن هو ليس بمشرك حتى يبين له لكن أنت بتعطي حكم أنهم أهل بدعة وضلال واضح الكلام كده ولو هناك منهم من يدعو الى هذه الجماعة فالا احكم عليه بانه ضال مضل مبتدع الثلاثه دول لو سئلت انا امام ربي عندي الجواب ليها لانه مبتدع لاصول مخالفة للمنهج السنة ضال انه ضال في نفسه مضل لانه يريد ان يضل غيره فيدخل الناس في ضلاله يبقى مضل دي جوابها عندي انا امام ربي أصحاب جهاد النكاح جبتها منين؟ جبتها منين؟ يفعلون جهاد النكاح يعني ايه جهاد النكاح؟ يعني الواحد يد بنته مثلا لواحد في خيمته مثلا يزني بها بعد كده يرجعها شغل الشيعة يعني المتعة وجهاد النكاح وجبتها منين؟ جبت جنين كلمة أنهم يفعلون جهاد اسمه النكاح شيخ يطلع على يقول ويصنعون جهاد النكاح جبتها منين؟ اتق الله ألا تعرف أن هذا الكلام خوض في أعراض مسلمين ولو في حكم شرعي تعرف أن أنت تبجلد 80 جلدة لأنه قذف ما مهدى قذف آه يبقى أنت موالي ليه لأنك الجاهل ما تفهمش لأن يتكلم بعلم وعدل لا أزيب على على ما يفعلون وعلى ما لا أراه وما شهدنا إلا بما علمنا حكمهما يا رب أهل بداع ووحزن منهم ما حديد وأرد عليهم في الخطب والمحاضرات وفي القطب بعلم وعدل بعلم وعدل ولا أزيد على ما لا أعلمه أقل شيء لا علم عدة بهذا وما شهدنا إلا بما علمنا جبتها منين ألا تعلم أن هذا قذف قذف بالزنا جبت من هنا الكلمة ما بيقولوا استلقوا تلقونه هذا زمن وتقولون بأفوهي ما ليس لكم به علم يبتهم منين افهم يبقى ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا اعدلوا فلا يتذب عليه ما لا ما لا تعلمه عنه هذا حرام وإنما تكلم فيه بما بما تعلمه لأنك ستجيب هذا الجواب نسخة كده كربون هيتحط لك في في كتابك يوم القيامة تلقاه بالكربون تلقاه يوم القيام اسمع أخطر آية في سورة الجاثية بل في القرآن أرهب آية إن كنا نستنسخ شوف كلمة نستنسخ نستنسخ اللي بتقوله ده كأنه بتحط نسخة هتلاقيه بالقيام قلت كلام دمني نسخة إن كنا نستنسخ ما كنكم تعملون اللي انت قلته ده يتحط لك نسخة تقرأه يوم الكلام أمام ربك يبقى فهمت يبقى ما تيجي تتكلم اعرف انت بتقول لي أما تيجي تتكلم جهز أن هذا الكلام ستسأل عنه يوم القيامة يبقى يخرج منك بعلم وبعدل. واضح نرجع يقوله بيوتين يعني. اسمع بابي يقوله ولا يخرج من الإيمان بالمكلي بمجرد الزنوب والمعاصي كما يقوله الخوارج والمعتزلة ولا يجعل الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحون بمنزلة الفساق في الإيمان والدين والحب والبغض والموال والمعاداة قال تعالى وإنه طائفتين من المؤمنين قتتلو مع أنهم يقتتلوا لكن سلمهم إيه مؤمنين إذا فيهم إيمان فليس مجرد القتال يخرج الإيمان بالقلية وإنما يخرج الإيمان المطلق الكامل ولا يخرج مطلق الإيمان الذي هو أصله قال فجعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغي وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض المفسدين ده وصف ولا فلو أنك سؤلت عن شخص معين تريد نصح السائل والتحذير من أن يلج معه فتقول إياك فلان لأنه مفسد في الأرض هيعلمك الفساد وهيعلمك وهيعلمك يبقى أنت بتقول الكلام ده لمجرد التفكك ولا بتقول مجرد نصح السائل الله أعلم بنيتك وإنما الأعماله دي واضح الكلام؟ يبقى فلان مفسد في صيد الأرض يبقى ده إما وصف عام وإما وصف خاص أم نجعل المتقين كالفجار وقد قال تعالى ولا تأخذكم بهما رفعة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فهذا الكلام في الأنواع يبقى الكلام ده في إيه في النوع اللي هو الكلام العموم ثامناً. وأما الشخص المعين فيذكر ما فيه من الشر في مواضع ده بقى هنا بقى إيه؟ الشخص إيه؟ الشخص المعين قال المظلوم منها المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه هذا لا يعد من إيه؟ لا يعد من الغيبة واضح لذلك القضح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرفة ومستفت ومجاهر فسق ومعين على إزالة منكر أول شيء متظلم لذلك الل الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من من ظلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته قال الإمام سفيان يحل عرضه أي أنني أشتكيه وأقول فلان ظالم ظلمني يبقى أنا هنا بأبين أنه إيه ظلمني في إيه ملك فلان وما فلان والله فلان ظلمني هل هذا يعد غيبة الجواب لا وإنما هو تبيين لظلمه تبيين لظلمه لي قال منها المظلوم له أن يذكر ظالمه بما فيه إما بما فيه ليس هذا من إيه ليس هذا من الغيبة إما على وجه دفع ظلمه واستيفاء حقه أي عند القاضي كما قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وأنه ليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال لها النبي خذ ما يكفيك ولدك بالمعروف هنا إيه؟ هنا مستفت يعني أنا مثلا أريد أن أسأل حضرتك حاجة فضل. فأنا بقول لك والله أنا عايز سألك فتوى فبذكر لك الفتوى بما هي فلان بخيل علي ما هو بخيل ده ذكره بما يكره ولا لا ذكره ما يكره لكن هنا ينبغي في الفتوى البيان لأن بالبيان يفتي المفتي وليس في هذا شيء من من الغيبة واضح الكلام لذلك هند قالت يا رسول الله إني أبا سفيان رجل شحيح وفي رواء رجل بخيل افلا اخذ وهو لا يدري قال خذ ما يكفيك ولدك المعروف النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لها انك انك اغتبت لأن هنا مقام مقام فتوى مقام فتوى فيجي بعض الناس ممكن ايه يسالني يقول لي عايز اقول لحضرتك حاجه بس انا خايف احسن اكون بغتابه لا هذا ليس الباب الايه الغيبه وانما هنا بابه بيان قال كما قال صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته لي الواجد يعني انا لي عندك مال وانت غني واجد معك فلوس وعمل ايه تماطلني عمل تماطلني فانا لي ان اشتكيك الى القاضي مفهوم الكلام فلان واجد وظلمني واكل علي حقي وبيأكل اموالي واوى الاخير دي غيبة لا قال وقال وكيع عرض شكايته وعقوبته حبسه وقيع ابن الجراح هو شيخ الإمام أحمد وهذه كلمة سفيان أصلا كلمة سفيان أيضا قال وقال تعالى لا يحب الله الجار بالسوء من القول إلا ما ظلم قال وقدروه أنها نزلت في رجل نزل بقوم فلم يقروه أي لهم يضيفوه فإذا كان هذا في من ظلم بترك قراء أي بترك تضيفه الذي تنازع الناس في وجوبه وإن كان الصحيح أنه واجب فكيف بمن ظلم بمنع حقه الذي اتفق المسلمون على استحقاقه إياه أو يذكر ظالمه على وجه القصاص من غير شوف كلمة إنتهى من غير إيه؟ من غير هو من غير عدوان يعني من غير تعدي من غير عدوان لان الاصل الايه المنع من غير عدوان ولا دخول فيه كذب في كذب هتتكلم ما ينبغي العدوان ما ينبغي الكذب ولا ظلم الغير وترك ذلك افضل ابنت ايه بتكلم عن ايه عن الأفضلية لكن هل إذا فعل وقال فلان ظلمني أو فلان ظالم أو فلان مبتدع أو فلان كذا إنما ينبغي الكلام بعلم وعدل بغير عدوان ولا ولا كذا النصيح ومنها أن يكون على وجه النصيحة لذلك النبي عليه الصلاة والسلام انظر هنا يبقى هذه الجزئية الفارق بين الغيب الغيبة لفظة مشتركة لفظة مشتركة قد تكون محرمة وقد تكون واجبة الفارق بينهم قصد القائل القلب القلب هل تريد أن تقولها بمجرد كلام أو للتفكه أو نضحك على فلان شوية واضح؟ هذه كبيرة وإن كان فيه وإن كان فيه أما أقولها تحذيرا لفلان نصيحة لفلان واضح ابتعدوا عن هذه الجماعة الضالة المضلة المبتدعة يبقى هنا نصح وتحذير جهاد لك به أجر عند الله قال منها أن يكون على وجه النصيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم كما في الحديث الصحيح عن فاطمة بنت قيس لما استشارت النبي صلى الله عليه وسلم من تنكح دلوقتي لو واحد لا يفهم هذه المسألة الناس طرفان وسط، طرف عنده بغي وظلم يجي يقول له أنا عايز أتزوج من البنت دي إيه رأيك هو مش عايز البينت دي اصل تتجوز فيتكلم بكذب وبظلم وبغي كبير من الكبار او التاني بقى اللي هو صاحب التفريط اريد انا تزاود من هزي المرأة فييجي يتكلم فا تقول له بس يا انا ما تقولش حاجة مش عايزين يختاب الناس ربنا يصلح حالهم خليها ابني يتجوزها طب يا حاجة ما ينفعش ده البنت بتعمل وبتعمل و احنا شفناها بعيننا وعارفين كل حاجة إزاي نقول للراجل ده تزواجها ما احنا عارفين كل حاجة عنا يا ابن مناش دعوة خلينا في حالنا دي غيبة يا حبيبي وحرامك ده اسمه ما هو إما إفراط يا إما لا تكلم لا بإفراط بكذب وعدوان ولا بتفريد أنك لا تكلم وإنما بين بما فيه بما تعلمه بما تعلمه وإلا فالأصل في, في أعراض الناس كأموالهم قال شيخ الإسلام لما استشارة النبي صلى الله عليه وسلم من تنكح تتزوج من قالت وقال إنه خطبان معاوية وأبو الجهم يعني يريدان أن يخطباها فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له الصعلوك جمعه صعاليك وهم الفقراء لذلك في رواة مسلم فقير لا مال له وأما أبو الجهم فرجل ضرب للنساء وهو يلا لضع عصاه عن عاتق يعني ما فيه شوه بكلمة بي... ما... والتالية اكسر لك رجلي اكسر لك دلاع اكسر لك رأبة هو كده قال شيخ الإسلام فبين لها فبين لها أن هذا فقير قد يعجز عن حقك وهذا يؤذيك بالضرب وكان هذا نصحا لها اسمع وان تضمن الذكر عيب الخاطئ يبقى هذا نصح وان تضمن العيب انت مثلا بتقول انا عايز تعامل مع فلان ده له فلوس وشغلها عنده فانت تقول له فلان ده حرامي اصلا فلان ده حرامي فلان ده بياكل اموال الناس لانك تعلم ذلك 2 هو فيه تلاتة نصحة اللي سألك صح ولا لا؟